صورة الكهف وهذا هو التاسع عشر ولا زال حديثنا عن قصة موسى والخضر عليهما السلام وهذه هي القصة الثانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه القصة الثالثة التي ذكرها الله عز وجل في صورة الكهف ذكر قصة أصحاب الكهف ثم قصة صاحب الجنتين ثم هذه القصة قصة موسى والخضر ثم القصة التي ختمت بها الصورة وهي قصة ذي القرنين تكلمنا في المحاضرة الماضية عن هذه القصة عن بداية هذه القصة أن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل فرقت القلوب ودمعت العيون فقام رجل وقال له هل في الأرض أو هل على الأرض أحد أعلم منك فقال موسى لا فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه وقال إن عبدًا لنا بمجمع البحرين قد أوتي من العلم ما ليس عندك فقال موسى وكيف الوصول إليه فأمره الله عز وجل أن يحمل حوتًا في مكتل يعني سمكة مملحة في مكتل يعني ما نسميه القفة في أُفَّة أو في سبَت سبَت أو أُفَّة وحيثما فقدت هذا الحوت فثمَّ يعني لما تفقد هذا الحوت في مكان فثمَّ يعني هو ستجد في هذا المكان وبالفعل خرج موسى عليه السلام وأخذ معه فتاه وهو يوشع ابن نون عليه السلام كان خادماً لموسى وهو أحد أنبياء بني إسرائيل بعد ذلك وهو الذي فتح الله على يديه بيت المقدس وهو الذي حبس الله عز وجل له الشمس قد ذكرنا هذا طبعاً بالتفصيل خرج موسى عليه السلام مع فتاه مع يوشع بن نون وذكرنا تفسير هذه الآيات إلى أن وصلنا إلى قوله طبعاً نرجع عليه بسرعة إن شاء حد ما كانش حضر معنا هنرجع عليه الكلمات بسرعة وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح وحتى أبلغمج مع البحرين أو أنضي حقبه يعني موسى عليه السلام لحرصه على طلب العلم ولحرصه على الوصول إلى هذا الرجل الذي أخبره الله عز وجل عنه من حرصه قال لفتاه اللي هو يوشع بن نون لا أبرح يعني لا أزال أسير وأمشي وهذا دليل على الهمة العالية والعزيمة في طلب العلم فموسى عليه السلام خرج هذه الرحلة الطويلة حتى يطلب العلم قال حتى أبلغ مجمع البحرين مكان التقالي البحرين وهذا كما قلنا قبلها ما يسمى بالقنوات والمضايق يعني كانت من البحار دي أرض يابسة بعد كده تحفرت قنوات وتعملت قنوات فأوصلت البحار بمعضي حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا يعني سأظل أسير أزمانا وظهورا عديدا الحقب ثمانون سنة الحقب ثمانون سنة يعني أنه أفضل ماشي لو همشي سنين طويل المهم أصل إلى المقصود وأتعلم هذا العلم أو أنضي حق قال فلما بلغ مجمع بينهما وصلوا للمكان اللي هو مجمع البحرين نسيحوتهما فاتقذ سبيله في البحر صربا نسيحوتهما في هذا المكان بينما هم جلوس إذ بالحوت يقوم من المكتل يعني الحوت احتيى بقدرة الله سبحانه وتعالى وقفز من المكتل وأخذ يسير في الماء فكان صرباً يعني صار في الماء كالسرب كالطاقة تجمَّد الماء من تحتها يعني المية لم تلتأم على بعضها البعض وإنما تجمَّدت فأصبح كأن طريق علامة في البحر كلما السمكة تجري في المية كلما يكون المكان بتاعها جامد وكأنها تسير في جُحرٍ أو في سرب أو في طاقة أو في مصورة أو أنبوبة ممتدَّة فلما بلغ مجمع بينها بينهما نسيحتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وهذا هو بدايه الدرس اليوم وقفنا عند هذه الايه فلما جاوز أي جاوز موسى وفتاه المكان الذي فقد فيه الحوت وهو الأمارة التي أعلمه الله إياها قال له لما تفقد الحوت فثم هذا العبد هتلاقي, إيه؟ هتلاقي هذا العبد الله الخضر عليه السلام فلما جاوز المكان الذي نسي فيه الحوت وهو مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا غدا أنا أي ليوشع بن نون أحضر لنا الغداء والغداء هي الوجبة التي تقدم في أول النهار أو في وسط النهار دي اسم الغداء أما لما تتقدم بالليل أو, قبل أو عند الغروب كده أو لحاجة اسمه إيه؟ اسمه عشاء اسمه إيه العشاء لكن الغداء بيكون بدري لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يعني لما جاوز هذا المكان قال آتنا الغداء لنتغدى الغداء اللي هو الحوت قال له هات بقى السمكة المملحة اللي كيت معنا عشان نتغدى به لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا وفي هذا جواز الاخبار من الإنسان بالتعب الذي يجده إذا لم يكن فيه تسخط على الله سبحانه وتعالى يعني واحد جاي من سفر أو مثلا تعبان يقول والله الواحد تعب في السفر ده فهذا لا بأس به طرم أنها ليس تسخُّط على الله سبحانه وتعالى وهذا من الآيات فإن الصفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين كان شديداً لم يكن لم يجد من التعب فيه ما وجد وذلك لأن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهَّل لهم الطريق يعني سبحان الله المسافة الطويلة اللي مشاها الغيّت ما فقدوا الحوت ما تعيبش فيه لكن سبحان الله لما تجاوز المكان اللي فقد فيه الحوت حسّب إيه حسّب الله. مع إن المسافة الأخرى كانت أكبر بكثير ليه إنسان لما يكون مشتاق إلى شيء يهون عليه التعب لما تلاقي الطلب اللي هو في السنوات العامة عايز يدخل الطب مثلاً أو يجيب مجموع عالي تلاقي اي ايام الامتحانات ما بنامش بينام ساعتين مثلا يقول لك بنام ساعتين او ثلاثه بالكثير وتجد سبحان الله عنده نشاط ما بالتعب ليه لان الشوق الى المجموع الاعلى ازال عنه التعب ازال عنه التعب ف هذا لك على انك كل ما بذلت لهمه لهدف اسما كلما أعانك الله وأزال عنك التعب كلما يكون عندك همة وعندك عزيمة وتصب إلى هدف أسمى تبذل ولكن تجد العون من الله وتجد التسهيل والتخفيف من الله سبحانه وتعالى وحزيف أيضاً لما النمس صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بخبر القوم في غزوة الأحزان وكان شديد اليوم شديد البرد وشديد الرياح ولما قام حذيفة ولبأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه يسير في حمام وجد الحرارة وجد النشاط سبحان الله فالإنسان لما يكون عنده هدف يبغي الوصول إليه تجد الإعانة والتيسير من الله سبحانه وتعالى وهذا إذا كان يشعر به أرباب الدنيا من أسئلة حتى تستهل في الدنيا واخد بالك فمن يبزل للدين من بابي أولى من يبزل للدين من بابي أولى أنت لما تبزل لدين الله سبحانه وتعالى وتكون خدام لدين الله عز وجل وخادم لدين الله عز وجل تجد التيسير والإعانة من الله في صحتك لما كده تكون داعية إلى الله لما تكون بتحفظ القرآن أو إمام مسجد أو متفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى ولدعوة الناس إلى الله تجد الإعانة من الله تجد التيسير تجد البركة في حياتك من الله سبحانه وتعالى قال فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا يعني لما موسى عليه السلام قال ليوشع ابن نون آتنا غدا فقال له رضع ليوشع قال أرأيت يعني أخبرني عن الذي حصل عندما كنا عند الصخرة يعني سأل موسى عليه السلام متعجباً قال له ده كان حصل حاجة وقال إنسيت أقول لك لأن يوشع ابن نون عليه السلام رأى الحوت يقفز من المكتل ونسي أن يخبر موسى عليه السلام قال ومن سنيه إلا الشيطان وأن أذكره فنسب هنا النسيان إلى مين ها؟ إلى الشيطان لأن النسيان من الشيطان كما قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه بلك فإلا من الشيطان ولذلك يشرع عند النسيان ذكر الله عز وجل سن إذا واذكر ربك إذا ها نسيت فالإنسان ينسى وعايز يفتكر يذكر الله سبحانه وتعالى يقول لا إ اليه إلا الله سبحان الله يذكر إله طبعا في بعض الناس لما بينسى في على النبي لكن هذا خلاف الأولى يعني عندما ينسى يقعد يقول لك يا الله صلى صل صل على النبي عشان يفتكر لأنه قل الأفضل انت إيه ها تذكر الله كما قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت فقال ومنسيه الا الشيطان واناذكر فنسب النسيان إلى الشيطان هنا لأن النسيان من الشيطان وقد قال الله تعالى استحوذ عليه الشيطان فانساهم ذكر الله ثم قال تعالى واتخذ سبيله في البحر عجبا خلي بالك في الايه الاولى قال ايه اتخذ سبيله في البحر ايه هنا قال لك ايه واتخذ سبيله البحر ايه الآية الأولى فاتخذ سبيله في البحر صربا دي الحوت الحوت زي احنا قلنا لما نطف المية لما قفص في المية فاتخذ سبيله يعني طريقه في البحر صربا يعني الحوت ربنا سبحانه أمسك الماء فلا يلتايم عليه فكانت كالطاق أما واتخذ سبيله في البحر عجبا اللي هو موسى عليه السلام وفتاة مشهم متعجبين متعجبين من هذا الأمر لأن السمكة دي كانت سمكة حية ولا ميتة كانت ملاحة كانت ميتة فدي أول عجب إن, إن ربنا يحييها إن ربنا يحييها دي عجب الأمر الثاني ان لما قفزت في الماء ومشت في الماء كان طريقها صربا زي الطاقة وزي الأنبوبة كده فهذا عجب ولذلك كما قال ابن عباس فكان للحوت صربا ولموسى وفتاه عجبا ووضح الكلام كان للحوت إيه ها صارب فاتخذ سبيله في البحر صارب لما تلاقي كلمة صارب يبقى للحوت ها واتخذ سبيله في البحر عجبة لو مين ها موسى عليه السلام وفتا قال واتخذ سبيله في البحر عجبة طيب هنا بعض الفوائد قبل أن نسترسل في تفسير الآيات في هذه الآيات السابقة فيها الحس على الرحلة في طلب العلم وتحمل المشقة يعني موسى عليه السلام مع أنه كليم الله مع أن موسى أفضل من الخضر ومع ذلك لما علم أن هناك علم ليس عنده ماذا صنع ها طلب العلم ذهب لطلب العلم بخلاف بعض الكسالة تيجي تقول له تعلم يقول لك تعلم يا عم بعد ما شابه الدك كتاب اتعلم ايه انا فاضي اتعلم انا فاضي اسيب الدكان ولا اسيب التوك توك ولا اسيب السبوبه انا مش فاضي خد بالك طيب اذا كنتش فاضل دينك ما كنتش فاضي تتعلم ولذلك ما احوجنا اخوه في هذه الايام ايام الفتن التي نحن والحرب شرسا على كل شيء على كل شيء الان فما احوجنا في هذه الايام ان نرجع إلى ديننا أن نملئ المساجد. المساجد وأن نتعلم هذا الدين ولا نترك الدين أبداً واعلم أنه سيمكن للدين عن طريق الدعوة عن طريق اقبال المسلم على تعلم دينه وإقامة الصلاة والعبودية لله سبحانه وتعالى في بيوتنا وفي حياتنا أما الانصراف عن طلب العلم والانشغال بالدنيا خد بالك. فكل هذا سيؤدي إلى أن نفقد هذه النعمة التي في أيدينا نعمة الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى فالرحلة في طلب العلم هذا فعلها موسى عليه السلام وتحمل المشقة في, المشقة في ذلك وفيه استحباب طلب المزيد من العلم مهما كان المرء عالمه يعني تلاقي بعض الإخوة ينصرف عن مجالس العلم لماذا؟ يقول لك أستني أنا حضرت دروس كتير يا أخي سبحانه الله إذا كان موسى عليه السلام لم يمل ولم يتوقف عن طلب العلم إذا كان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقل رب زدني علم أنت مين بقى فمهما بلغت من العلم فلازلت محتاج إلى زيادة في العلم إلى زيادة في العلم لا تتوقف والله ممكن تععد سنين تحضر درس ثم ينفعك الله بكلمة في درس فتكون هي سبب إصلاحك أخذ بالك يعني ممكن تعود سنين تحضر درس وتيجي في سنة أو في درس من الدروس تحضر كلمة ربنا ينفعك بالكلمة دية والسنين اللي فاتت ممكن ما استفدتش حال فما تتقطعش عن طلب العلم لا تنقطع عن مجالس العلم فالاستزادة من طلب العلم كما, كما فعل موسى وكما طلب نبينا صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما ومن الأشياء التي تذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذهب إلى رجل من الأنصار وقال له تعالى هلم لنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوفرون بيننا ابن عباس بيقول للواحد صاحبه قال له ما تيجي نسأل الصحابة ونعد في الدروس فرصة الصحابة في وسطنا فقام رد عليه رد قال له إيه قال له أيحتاج الناس إلى مثلك وبينهم فلان وفلان من الصحابة قال له يا ابن الناس هتبصلك أنت والصحابة فلان وفلان وفلان موجودين بيثبتوا بقى لك تيجي تطلب العلم يقول لك يا عم العلم له ناسه علم إنه ناس بلك أنت حضرت دروس كتير استفدت إي عنه وصبتك ابن عباس لم يصبت لما صاحبه قال له الكلام ده قال فطركته وذهبت لأسأل أصحاب رسول الله قال ولا بصط له ولا التفت الكلام وروح تاني بابا ده تتعلم شوف بها الحرص شوف الصبر والحرص على طلب العلم قال فكنت آتي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا يعني نايم القيلولة يروح له عشان يسأله في حديث يسأله في مسألة يقول له ده نايم الوقت الوقت وقت القيلولة نايم يعمل إيه باب ابن عباس يروح ويقول له تاني لا قال فكنت أتوسد أمام بابه يقوم قاعد كده نايم قدام باب الضار قدام العترة بتاعة الضار نايم حتى تسف الرياح الطرابة في قفاي تيجي كده للريح تأتي بلا طراب واخد بقى نام على الأرض نام على الأرض والطراب قاعد داخل في قفاي حتى يستيقظ لغاية ما يقوم التاني من القيلولة فيفتح الباب فيقول قب يا ابن عم رسول الله أنت, أنت أحق أن أتي إليك لقراباتهم نفسهم يقولوا أنت إيه اللي من يبك إنه ما دي فقال جئت لأسألك عن حديث قال أنت أحق أن نأتي إليك طب ما كنت تقول لي وأنا اللي جي لك أنا ده أنت ابن عم النبي سأصل فقال العلم يؤتى إليك أنتم أحق بذلك شوف يفضل نايم على العتبة ويتمنى طراب حرصا على طلب العلم فين إحنا من الكلام ده فين إحنا من الكلام ده ونرجع نقول الفتن واللي بيحصل وده هيمنعوا الدعوه في المساجد ده هيقفلوا الجوامع بعد الصلاه على طول ما هو من ايه كله هو من عند انفسكم من ايه ما احنا سيبنا القضيه ما احنا سيبنا المساجد ما احنا سيبنا الدروس ما احنا سيبنا الدعوه فهتتفتح المساجد ليه المساجد ليه انت, المساجد؟ انت, المساجد. انت في المساجد انتش فاضي للكلام ده ما حافظتش عليها هتتحرم منها وترجع تقول يا ريتني ألاقي النعمة دي تانش الشاهد ابن عباس دارة الأيام وبعد كده أصبح عالماً يجلس الناس له فكان صاحبه بعد اللي كان بصبطه في الأول قال فلما رآني والناس حولي قال إن هذا الغلام أعقل مني كان يقول كده الراجل اللي صبطه يقول شوف اللي كان عيد صغير وكان بنام قدامي اللي بواب عشان يتعلم الناس الوقت بقت أعدى حواليه ويدا يسأله ويدا يستفتيه وهو اللي بيعلم الناس هذا الغلام أعقل مني هكذا فعل ابن عباس رضي الله عنه من فوائد الآيات الكريمة تواضع للعلم ولا تتكبر عليه فموسى عليه السلام خرج لطلب العلم ولم يمنعه كونه نبي من الأنبياء بل من أولي العزم من الرسل لم يمنعه ذلك على أن يتعلم ممن دونه ولذلك من الفوائد التي ذكرها أهل العلم المناسبة من موسى عليه السلام مع الخضر مع القصص السابقة يعني إيه مناسبة قصة موسى والخضر لقصة صاحب الجنتين والقصة أصحاب الكهف قال لك العلاقة والمناسبة إن ربنا ذكر عن المشركين الكبر واحتقار الآخرين بسبب المال والسلطان واحتقار الناس بسبب الفقر يعني حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ما نعودش مع أبلال وصهايب والناس دي حتى أنهم فؤرة حتى لا يشترئوا عليه فأمر ربنا ذكر قصة صاحب الجنتين اللي هي قصة الرجل الكافر المغرور بالفلوس والحضائق والكلام ده وقصة الرجل المؤمن الفقير المسكين اللي اعتذب إيمانه واعتذب دينه فربنا بذكر المثل دي ليه؟ عشان يعني تعرف أن العزة عنده ربنا والرفع عنده ربنا ليس بالمال ولا بالزروع ولا بالدنيا وإنما العز كل العز في طاعة الله العز كل العز في طاعة الله من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبورج العزة لله والعزة والرفعة بطاعة الله ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اللي كان عنده جن جنتين وزروع خسر ونيدم وقعد يقلب يديه حصرة على ما أنفق فيها واخد بالك فجد قصة موسى والخضر عشان تأكد المعنى ده إن العزة بالعلم العزة بالعلم واحد زي الخضر عليه السلام حد الشيء عرفه وموسى عليه السلام ما يعرفوش وكان موسى فاكر انه هو اعلم واحد على الارض لكن ربنا قال له لا في واحد اعلم منك في واحد اتعلم واحنا علمناه نحن علمناه فرفعه الله بذلك واصبح موسى تابعا له يبقى العزة والرفعة به ها؟ بالعلم مش بالفلوس ولا بالسلطان ولا بالقهر ولا بالبطش ولذلك برضو هيتتكتم الصورة بقصة ذي القرنين الملك العادل اللي بفر اللي ينشر في الأرض العجل وليس الجرم وليس الجور وليس حبس الناس وقتل الناس وإنما ينشر العدل في الأرض قصص دي لابد تتفهم تتفهم عشان تعرف ما هي العزة وما هو سبيل العزة ليس مال ولا سلطان ولا مناصب المناصب زائلة وتفعل بأصحابها كما ترى أما الذي يعز به الإنسان ويرفع فهو هذا العلم فهذه مناسبة القصة لذلك فتواضع للعلم ولا تتكبر بعض الناس عنده كبر تعال اتعلم يقول لك يا عم انتعلم ايه تعلم ايه يا عم قد بالك تعال اتعلم عنده كبر يقول لك اتعلم من واحد اصغر مني اتعلم من واحد اقلي مني عنده كبر ورسالك قال العلماء لا ينال العلم مستحن ولا متكبر لأن العلم إيه؟ ها؟ مستحن ولا متكبر متكبر ربنا بقول سأصرف عن آياتها الذين ها؟ يتكبرون في الأرض يستكبرون في الأرض بغير الحق المتكبر ده ربنا بصرفه ما يتعلمش من فوائد الآيات الكريمة إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فقل لا أعلم وإياك أن تغطر بعلمك فهناك من هو اعلم منك نستفيدها دي منين لما راجل سال موسى بيقول له في حد اعلم منك في حد في الارض اعلم منك قال له لا فعاتب الله عليه فلما تتسال عن حاجه ما تعرفش قول الله سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما جبريل عليه السلام ساله متى الساعه قال من المسؤول عنها باعلم مش عيب ان انت تقول انا لا اعلم هذه المسألة لان بعض الناس بتكسف انه يبقى ازاي بدأ وواحد يسأله ويقوم هو ايه يقول له ما عرفش يقول له مالدأنك دي ايه لا ما فيش مشكلة كان الايمة الكبار الامام مالك وغيره كان يسأل عن مسائل كثيرة فلو يجيب الا عن قليل منه عن قليل منه فمش عيب ان انا اقول مش عارف المسألة دي ما عرفهاش وما اغترش ما قولش أنا أعلم وحد في شربين فيش حد زي في العلم ولا في الحفظ قولش كلامتي لأن موسى عُوتب في ذلك عُوتب في هذا المقال ما فيش حد أعلم مني ربنا عدب وقال له لا فيه أعلم منك وتحمل الرحلة دي كلها عشان يروح يتعلم المسائل دي من فوائد الآية الكريمة استحباب الرفقة في الصفر لما موسى عليه السلام خرج للقي الخضر خد مع مين ها يشعد منه فالعنوان قال لك ان من اداب السفر الرفقه الصالحه لما تيجي مسافر ما تسافرش لوحدك حاول تسافر مع حد وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى هذا المعنى فقال عليك بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ان التجمع والجماعه قوه لما يكون الغنم مع بعضه الذيب ما يقدرش يهجم عليهم ولكن ينتظر نقطه ضعف وثغره ضعف يجوب واحده راحت لوحدها تشرب بعدت عن القطيع يوم رايح مستفرط بيه خد بالك فهنا لك دايما عليك بالجماعه دايما تكون مع الناس اللي يذكرونك بالله بالذات في زمن الفترة بالذات في زمن الفترة نحن نريد من, من البلو الأخوة احرص على الدروس وعلى التعلم في زمن الفترة ليه؟ لأنك بتقابل دي يقول كذا وده يقول كذا وانت عندكش حاجة ترد بها لكن لما تيجي تحضر درس وتعود مع إخوانك هيذكرونك بالله هيذكرونك بالله هيبينوا لك الحقائق هيوضحوا لك الأمور عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب دي في الصفر يعني بقول لك لما يكون واحد مسافر ما يسافرش الواحد قال لك الراكب شيطان يعني ايه يعني عرضة لافتراس الشيطان لها لما يجي ينزل في مكان المكان ده في ضلمة ولا في عتمة يجي ينام يحصل خطه ولا شيء يترعب يقلق شايف يبقى مرعوب يبقى ماشي في الطريق يسافر خايف لكن لما يكونوا اتنين بيكونوا ابعد شوية من الشيطان بس برضو ممكن واحد فيهم يتفرع عن التاني يحصل مشكلة لما يكونوا تلاتة يبقى فيه ايه ها قوة يبقى فيه قوة فكل ما يكون العدد اكبر في الصفر كل لما يكون ايه ها افضل بس تكون صحبة طيبة تكون صحبة إيه؟ طيب وكذلك دايما يقولون لناس اللي طالعين يعملوا عمرة أو راحين يحجهم قبل ما تسأل عن التذكرة وعن الوجبة اللي هتتقدم في الفندق اسأل الأول أنت طالع مع مين من توكن يكون الفندق سبع نجوه إذا كان في سبعة يعني ويكون الأكل أحسن أكل لكن ربنا يبتليك بصحبة في القوضة تنكد عليك وما تحسش بطعم الأكل عاد صح أو لا؟ يبقى لازمت ايه لازمت ايه لازمت مع ناس في القوضة الناس دي معك نينين عليه واخد بالك قاعدين يتكلموا في الغبة والنميم وكل واحد مطلع طلع القروسة من السجير من الشنطة هو جاء جا راح يعمل عمرة بس يعني ايه فيش مانع بسندة سجاي واخد بالك هو مش بعيد يطلع الجوزة من تحت السرين اه فطيب انت مبتلب ناس زيديك عدولها تعمل بقى معهم ايه واخد بالك او قاعدين يتكلموا في الدنيا وكلوف كلام فاضي واخد بالك ملوش لازمه فالشاهد ما تبقى انت عايز تجيب في الاوضه في الشاشه اللي محطوطه عايز تجيب قناة الحرم ولا قاتلنا يا عم قناه الافلام يا عم يا عم الافلام احنا في مك احنا في المدينه يا ابني انت اهو افلام ايه يا اب خذ بالك ممكن تبتلب ننزل دي يبقى لزمتها ايه بقى الفندق ال10 نجوم والاكل ملوش اي لازمه ملوش اي تكون ايه, إيه, إيه رفق ايه ها رفقة ناسي ذكروا بالله ناسي عنوك على طاعته من فوائد الهات الكريمة خدمة التلميذ لشيخه من إقرامه وتوقيره يعني هنا ربنا قال إيه؟ فلما جوز قال لفتاهه آتنا غدا أنا فيوشع ابن نون عليه السلام كان بخدم موسى عليه السلام لأن موسى أفضل لأن موسى الذي علمه فدايما شيخك لعلك حق حتى في أحد السلف يقول من علمني حرفا صرت له خادما اللي, اللي, اللي علمنا حرف أخدام له أحترمه وأوقره وكذلك أنا قلت المرة اللي فاتت إن في هذا الزمان الذي اختلطت فيه الأمور وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق يؤتمن فيها الخائن ويخوّن فيها الأمين ويتكلم الرويبضة قيل ومن رويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العمل تلاقي واحد تافه وطلع في التلفزيون وفي البرامج وقعد يتكلم قل لك إحنا فيش حاجة اسمها في الدستور دين ولا إسلام ولا الكلام دي وتحريم ومنع إقامة الأحزاب على أساس ديني ويقوم واحد تاني جنب يقول له إيه؟ لا ده مش على أساس ديني بس ده حتى لو لها مرجعية إسلامية تتشال برضو دي ياه لو الحقد وصل للدرجات دي الكره مش كره جماعة ولا كره حزب ده أصبح أوسع من كده أوسع من كده لأنه لا يريد أن يرى في الدستور كلمة أخلاق طرع الدولة الأخلاق والآداب العامة لا لا لا تتمسح هذه تتمسح ليس أخلاق ليس دين ليس هناك أخلاق ولا أدب لا يريد أن يريد أن يرى دين في الدستور لكي الناس الذين كانوا يتحدث عليها يبدأ يفوق ويبدأ يعرف ويبدأ يسمع عندما يجد أن يرى تقفل قنوات معينة وتصفها بالشيطان المريض قناة الجزيرة مباشر مصر وقناة اليارموك وقناة القدس وقناة 25 دي شيطان مريض لكن قناة التت بتاع الرأس توصل محكمة بعدم غلقها طيب والمواقع الجنسية والإباحية لا لا لا ده دي بتضمر الشباب توصل محكمة بإبقائها وحدم غلقها فالناس اللي ما تحق عليها يبدأ يفكر بقى يعني الضعارة الضعارة وقنوات الإباحة اللي بتضمر الشباب في قواضهم ديئت ما تتقفلش ممنوع تتقفل لكن قناة تانية جيب ما لا يهواه البعض دي تتقفل وشيطان مريض خلي بالك من الحاسيات دي شيطان مريض وقناة الحافظ يتسحب تنخصها أصلي كان فيها برنامج وحش كان برنامج بيتعب بعض الناس لكن قنوات تانية بقى بتشتم وتسب وتقلس وتستهزأ دي مش قنوات فتنة ولا حاجة ده رضي الله عنها وأرضاه وإحنا أقول له وبنكرر ممكن تخدع بعض الناس بعض الوقت لكن مش هتخدع الناس كل الوقت هيبان كل حاجة أسأل الله العلي القدير يا رب انتقم من الظالمين وافضح المنافقين يا رب انتقم من الظالمين وافضح المنافقين أرقوا الأمين أرقوا الأمين هاي ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحمة هتعرفهم، هتشوفهم الآيام اللي جاء دي كتير وهما بتكلموا على الدين وعلى الشريعة ومركزين، إيه اللي يتعدل في الدستور؟ آه، الدين والشريعة بس لا يوجد أي مودة تانية، لا، المودة اللي فيها دين أخلاق شريعة هي اللي تركيز عليها كله غير كده لا الشاهد، نرجع لموضوعنا واستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عصى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون من فوائد الآية الكريمة أن طروق المسيان من الإنسان ورد مهما كان الإنسان صالحاً يعني حتة النسيان دي بتحصل للإنسان الإنسان حتى يقول لك اسمه إنسان لكثرة نسيانه حتى لو كان صالح حتى لو كان صالح أهو أنت سامعه يوشع بن عليه السلام ذكر أنه هو نسا أرأيت إن إذ أوينا إلى الصخرة في إني نسيت الحت فالنسان طرأه على, على نبي من الأنبياء بل حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاة صلى في يوم صلاة الظهر أو العصر صلىها ركعتين بس حتى واحد من الصحابة يقول له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت هي الصلاة الأربعة بأثنين ولا أنت نسيت قال ما قصرت وما نسيت فنظر إلى الصحابة وكان فيهم أم وكر وعمر قالوا بل كما يقول ذو اليدين الراجل ده فعلا عنده حق أنت فعلا صليت بنا ركعتين فقال النمس والسلام قال إنما أنا بشر أنسك ما ينسى البشر فإذا نسيت فذكروني إذا نسيت فذكروني يبقى النسيان يطرع النسيان حتى من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذنا بالنسيان قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أقطعنا قال الله تعالى قد فعلت قد فعلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليك فالنسيان لا يؤخذ به الإنسان من فوائد الآيات الكريمة الرجوع إلى الصواب خير من التمادي في الخطأ يعني موسى عليه السلام مع أنهم جاوزوا المكان اللي نسوا فيه الحوت اللي هو المكان الإشارة أو الأمارة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها له ومع ذلك رجع رجع تاني ادش خلاص ما احنا لسه كل ده لا رجع فانت لمات ليك ماشي في حاجه واخطات فيها مش عيب ان مش, مش عيب ان انا مش عيب ان انا من خطئي العيب ان انا على خطئ استمر في الخطا لكن مش عيب ان انا عن الخطا من فوائد الآيات الكريمة الرفق في تعليم الجاهل والرفق في تعليم الناس كما فعل موسى مع يوشع وفعل الخضر مع موسى عليه السلام يعني هنا لما يوشع بن نون عليه السلام بقول له هات لنا الحوت عشان نتغدى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت هل عنفه موسى؟ عنفه؟ ما لكن كان عنده رفق وليم. طيب برضو نفس الكلام لما موسى عليه السلام لم يصبر مع الخضر هل عنفه عن الخضر ها؟ لا بس كان شارط على الشروط ولم يوفي بهذا الشرط واضح فوانت بتعلم الناس ونحن دايما نقولها للإخوة الدعاء ان اول حاجة موسى عليه السلام طلبها من ربنا لما قال له اذهب أنت اي اي اي اي اي اذهب إلى فرعون أو اذهب إلى فرعون أنت تروح الفرعون أول حاجة طلبها موسى رب شرح لي صدري لابد الداعية يكون واسع الصدر ليه واسع الصدر لأنك هتقابل ناس مختلف الطباع ده هيتبسط منك ومدحك وده هيزعل منك ويزمك لابد صدرك يكون منشرح لللي بحبك واللي بكرهك لللي بمدحك واللي بذمك مهما يحصل ما يستخفكش حد ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنوا واضح أو مش واضح يعني أنت هتسمع كتير هتسمع أذى الأذى دي لابد أنت تصبر عليه اصبر إن وعد الله إيه؟ ها حق ولا يستخفنك ما تبقاش خفيف مش كلمة تودك وكلمة تجيبك مش واحد يجي وانت معدي يلاقى حالك بكلمتين ياعم الشيخ هننتفلك دقنك دي أخريتك السجوه أخذ بالك انت ولا حاجة قل حسبي الله واني اعمل وكيد بس, بس لكن هتقف ائت رده هو يرده بتاعه ممكن يكون صالة اللسان انت ما تخلص معاه انت راجل عفيف اللسان ما تدرش نتشتم ويتقول الكلام دي. لكن هو خلاص وشه مكشور خلاص يبقى نعمل ايه اقول حسب الله نعمل وكيد مش ربنا قال كده الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ده هيعملوا هيعملوا هيعملوا هيعملوا واتكبر <تصفيق> <وكبر> لك المواضيع الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بس تقولي كلمة دي بس حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ردوان الله والله ذو فضل عظيم إذن دايما يكون هذا ديدلك عندك رفق عندك حلم عندك سعة صدر هو دي المطلوب من فوائد الآيات الكريمة أن من توجه إلى ربه بصدق وهمة عالية يعان فلا يتعب ولا ينصب خلي بالك منه زي احنا قلنا أن موسى عليه السلام لما سلك هذا الطريق الطويل ربنا سبحانه على الأعانه فأنت لما يكون عندك همه وعندك إخلاص وسط تجد الأعانة من الله سبحانه وتعالى وإذا أنت تحسها حتى لما يكون عندك حرص على صرات الفجر ونفسك تقوم تصلي الفجر حرص على قيام الليل تلاقي ربنا يعينك لكن لما يكون في دماغك قمت زي ما قمتش لما بقوم الصبح الساعة تمانية ولا الساعة تسعة ولا بتاع ما بحزنش إن أنا ما صليتش الفجر هتلاقي الخزلان ما تتعانش ربنا ما يعنكش لكن إمتى ربنا يعينك لما يكون عندك صدق لما يكون عندك صدق لما يكون عندك إقبال على الله لما تقبل على الله ربنا يعينك من فوائد الآيات الكريمة التزود في الصفر لا ينافي التوكل على الله تعالى إيه الدليل إن موسى عليه السلام وهو خارج في الصفر ده كد نعميك تلفئه في سمك عشان يتغدى به يبقى دي أخذ بالأسباب إذن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل لا ينافي التوكل على الله عز وجل ومن الآيات المشهورة المعروفة وتزودوا فإن خير الزادي التقوى دي الجماعة بتوعي اليمن كانوا بتوعي اليمن بيخرجهم رحين يحقهم وليس معهم زاد فإذا ذهبوا إلى هناك طلبوا من الناس الطعام يروحوا بقى لما يوصلهم يقعدوا للدين حت هات لكذا فربنا قال ايه وتزودوا فإن خير الزادي تق ما تطلع تقول لنا رايح وراحش حت هناك بقى لا خد بالأسباب فموسى عليه السلام أخذ بالأسباب خد سامك عشان يأكلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جه يهاجر أخذ خريتا عشان يدلوا على الطريق ولما جاء من الكفار اختبأ في ولذلك قال احد العلماء التوكل على الله حال النبي والاخذ بالاسباب سنه النبي صلى الله فمن اراد حال النبي فلا يدعن سنه النبي صلى الله عليه وسلم معاكوش معايا يبقى الاخذ لا ينافي التوكل على الله. من فوائد الآيات الكريمة وقد ذكرنا ذلك أن النسيان من الشيطان وأنه يُشرع للإنسان إذا نسي أن يذكر الله تعالى كما أمر الله واذكر ربك إذا نسيت طيب نكمل الآيات قال الله تعالى في آية 64 قال ذلك ما كنا نبغي فَارْتَدَّى على آثَارِهِمَا قَصَصَا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِهَ هذا الذي كنا نبغيه أي المكان يعني المكان اللي احنا نسينا في الحوت هو دي المكان المطلوب هو دي المكان اللي احنا بنبغيه بنطلوبه أي قال موسى لفتاه ذلك وذلك لما حصل ما حصل من فقدان الحوت فهذا الذي كنا نطلبه فان الرجل الذي جئنا من اجله ثما يعني هناك فارتد على اثار ما قصص كلمه ارتد يعني رجع على اثاره ما يعني رجع موسى ويوشع ابن نون عليهما السلام يقصان الطريق الذي جاء منه ماشيين على الأثر بتاعهم حتى لا يخطئ الطريق واضح الكلام؟ يعني رجع الثاني في نفس الأماكن اللي كانوا ماشيين إيه؟ ماشيين فيه حتى لا يخطئ الطريق فلما رجعوا الثاني هناك فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما أم أول مواصلة عند الصخرة؟ اللي الحوت قفز من عندها في المية وجد رجلاً مسجّى واحد قاعد كده نايم ومتغطي ببردة فوجد عبداً من عبادنا هذا العبد هو الخضر عليه السلام Allah ha uh... يقول الله تعالى فَوَجَدَ عَبِدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا هذا العبد هو الخضر عليه السلام لما رجع نوسى عليه السلام مع فتاة مع يوشع بن نون إلى الصخرة وجد الخضر بثوب فسلم عليه موسى عليه السلام فرد عليه الخضر وقال وأن بأرضك السلام كأنها كان مكان يعني فيه بعض الفتن أو المحن فقال وأن بأرضك السلام أو وأن بأرضك السلام ثم قال له من أنت قال أنا موسى فقال الخضر عليه السلام موسى بني إسرائيل يعني أنت موسى بني إسرائيل أي الذي بعثه الله عز وجل ورسله إلى بني إسرائيل وهنا سؤال لماذا سمي الخضر بالخضر لماذا سمي الخضر بالخضر بعض العلماء قال سمي الخضر بالخضر لانه كان اذا جلس في مكان اخضر ما حوله يعني من بركته كان هذا المكان يخضر وقيل غير ذلك لكن هذا هو, هو الذي اشتهر عند اهل العلم وقيل انه كان اذا صلى إخضر ما حوله, ما حوله وهذا قول مجاهد رحمه الله والخضر اختلف أهل العلم هل هو نبي أم ولي الجمهور على أنه نبي الجمهور على أنه نبي والدليل قوله تعالى وآتيناه من لدنا رحمة فالرحمة هنا هي النبوة على رأي أكثر العلماء ومنه قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعوا إذن الخضر عليه السلام الراجح أنه نبي وهذا رأي الجمهور ولذلك قال وما فعلته عن أمري وما فعلته عن إيه؟ عن أمري. إذن هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى طيب الأمر الثاني إن الخضر سمي بالخضر إما لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله وإما أنه كان إذا جلس في مكان اخضر ما حوله هل هو هل لازال حياً أم مات جمع الصفية أو بعضهم يقول إن الخضر لازال حياً ولكن هذا الكلام غير صحيح الدليل على هذا أنه لو كان حيا. لكان واجباً عليه أن يأتي ليؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما رأى صحيفة من الطورة في يده فقال أم تهوكون أنتم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو أن موسى وعيسى بين أظهوركم ما وسعهما إلا أن يتبعاني لأن ربنا أخذ المثاق على الأنبياء بذلك فلو كان القضر عايش أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان لزاما على القضر أن, أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتي إليه ويؤمن به واضح الكلام؟ فإذا هذا دليل كذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عندما خطب في الصحابة وقال بأنه بعد مئة عام يعني قرن لا تكون نفس مما هي الآن على الأرض يعني بعد مئة سنة ما يبقىش في حد عايش من الجيل اللي والإيه من اللي موجود على ظهر الأرض طبعا إلا ما استثناه الأدلة زي إبليس وخد بالك زي إبليس وزي المسيحي ها الدجال دي وردت في النصوص وردت في النصوص بذلك فإذا الخضر عليه السلام ليس موجودا الآن بل قد إيه ها مات وكان نبيا قال تعالى آتيناه رحمة من عندنا الرحمة هنا على رأي الجمهور النبوة وعلمناه من لدنا علمه إيه المقصود بالعلم ده؟ هو بعض علم الغيب لأن ربنا سبحانه وتعالى أطلع الخضر على أشياء من الغيبيات منها مثلا قصته مع الغلام كما ستأتينا بالتفصيل لما قتل الغلام لأنه طبع كافرا طيب الكلام ده إيه دمن الغيب وقد قال الله تعالى عالم الغيبي فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول إذن في بعض الرسل ربنا سبحانه وتعالى يطلعهم على الغيبيات أو بعض الغيبيات فإذن معنا وعلمناه من لدنا علم المقصود بالعلم هنا العلم الذي هو بعض علم الغيبي والعلماء بيذكروا أن العلم علمان علم مكتسب يتعلمه الإنسان بالاجتهاد والجد إذا يحفظ النصوص ومعرفة النصوص وكلامنا وهناك علم من الله عز وجل وهو الذي قال الله فيه وعلمناه من علما وهذا الذي يهبه, يهبه الله للعبد منة منه وفضلا في علم بادس والعلم من لدني إن بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه من العلم إيه مثلا زي مثلا إيه كما ورد عن أبي بكر الصديق أن الله عز وجل أطلعه وذي تبقى من الكرامات على الحمل الذي في بطن امرأته ذكر هو أم أنثى ما كانش بقاله في تلفزيونات ولا الكلام لكنه علم ذلك الله عز وجل أطلعه على هذا ففي بعض الأمور تكون هكذا قال علمناهم من لدنا عنه قال له موسى هل أَتَّبِعُكَ على أَنْ تعلمني مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدَةً؟ شوف الأدب شوف الأدب في الكلام مع أن موسى أفضل أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الخضر لأنه دي من قول العزم من الرسل لكن شوف الأدب في طلب العلم شوف بيعرض عليه بقول له إيه بقول له هَلْ أَتَّبِعُكَ دي بسموه سؤال يعني ملاطفة ليس إلزاماً ولا إجباراً يعني ما قال لهش إيه أنا موسى عليه السلام أنا كليم الله فأنا جاي لك عشان تعلمني تعيس ده بأموره كده لا ده بقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة فكلام في أدب في لطف في تلطف في الخطاب وهذا يتعلمنا ال ال أن يكون الكلام يعني كما قال تعالى وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِهِ أَحْسَنُ أخذ بالك إن الشيطان ينزغ بينه في بعض الناس يبقى كلامها كلش كلامه كلش أخذ بالك بيخسر الناس لا أنت تعلم العيادة ال ال يا أخوانا نحن ال ال ال القرآن أو السنة أو الدروس التي تحضرها ديت ليس فض مجالس ليس أن أنا أجأ أسمع قصة حلوة وأخذ بالك وأسمع لأيتين والكلام ده وأطلع من الدرس لا، ما لا، هذا ده لابد نتعلم منه نشوف إزاي الأنبياء كانوا بتكلمهم نشوف إزاي الناس الصالحين كانوا بتكلمهم ونبدأ نتعلم من الكلام ده لأن للأسف في بعض الناس قد يسمع الكثير وربما يحفظ الكثير ولكن كل هذا حجج لله عليه دي تبقى حجج من ربنا عليه يبقى عارف ان, إن الحاجة الفرنة غلط او حرام او بتعويد ليه بيعمله ليه لا يعمل بعض لا احنا عايزين نستفيد من هذا الكلام فنتعلم من كلام موسى عليه السلام هنا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رجدل نستفيد منها اول حاجة الادب في الكلام الملاطفة في حتى يقوله في المثل الملافظ إيه؟ ها؟ سعد الملافظ سعد ففي كلمة تسعد في كلمة تشقي في كلمة تشرح الصدور وتجلب لك المحب وفي كلمة تغر الصدور وتجلب لك مغد ممكن تقول كلمة تقفل الناس ويكرهوك ممكن كلمة وتشرح صدور الناس وتكسبهم ويحبوك فدايما خلي لسانك بينقط سكر بينقط عسل قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم دايما خليك كده الكلمة الطيبة صدق كلمة طيبة صدق قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني وخلي بالك برضو ده تواضع موسى عليه السلام تواضع موسى يظهر في كلمة هل أتبعك أتبعك فدايماً اللي, اللي بتعلم يبقى تابع لشيخه تابع لشيخه فبقول له هل أتبعك ده تواضع موسى عليه السلام على أن تعلمني مما علمت طيب مين اللي علمه مين اللي علم الخضر ها؟ مين اللي علم الخضر الله عز وجل هو احنا لسه ربنا بقول له أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن يبقى لعلم الخضر مين الله عز وجل هذه فيها تذكير للعالم حتى لا يبخل بعلمه أن الذي علمك العلم هو من هو الله فكأنه يقول له ربنا علمك علمني بقى علمني لأنك لو تعلمت العلم وكتمته ربنا يحرمك منه يحرم العبد من العلم إذا كتم ويقول جنب النار إذا كتم العلم عند الحاجة إلي فهنا قال له على أن تعلمني مما علمت رشدة والمقصود بالرشدة, بالرشدة هنا أي العلم الذي يجلب الرشد وهو الهداية وإصابة الخير وهذا هو العلم النافع العلم النافع هو العلم الذي يلصلك إلى الله العلم النافع العلم الذي يوريثك الخشية من الله لما تلاقي نفسك بتتعلم وبتزداد طاعة بتتعلم وبتزداد خشية لله هذا علم النافع وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. علم لا ينفع. علم يورس الكبر تلاقي واحد مثل عشان مثلا عشان قراله مثلا صفحة من حصن المسلم بقى العالم العلم والحور الفهام وعود ينطح خذ بالك وعود يشتب, يشتب في المشيخ والعلماء يقول لك الشيخ حسن دي ايه والشيخ تلتان ايه والشيخ مش عايفه لان ايه وعود ينطح فاكل نفسه حيث وهو من أجهل الجاهلين لا العلم اللي يورسك أدب العلم اللي يورسك خشية إنما يخشى الله من عباده هل عن أشد الناس خشية؟ لا أهل العلم وكما قال ابن مسعود إنما العلم الخشية إنما العلم خش أنت تستفيد من علمه لما تطبعه في حياته لما تعمل بها اما ان انت تستكثر من حجج الله عليك وترى هذا الذي يتعلم ابعد الناس عن الاخلاق وعن الاداب وتراه فظا غليظا شديدا يبقى فايده العلم دي ايه فهنا بيقول له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشد اي العلم النافع الذي يوصل الى الهدايه والى الرشد قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تُحِط به خُبرا قال أي الخضر عليه السلام قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا أي لا تقدر على اتباعي وملازمة لأنك سترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر ولكنها في الحقيقة غير ذلك وذلك لأن الظواهر التي علمك التي هي علمك ليست هي العلم الذي عندي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أي كيف تصبر على ما تراه خطأا ولم تخبر بوجه الحكمة فيه وكأنه برضو يعني بيبهين له أنه إيه؟ يعني إيه؟ هعذرك يعني برضو دي التوطئة لللي جاي لأن موسى عليه السلام في ثلاث مرات في مرتين هيرد عليه فهو هيعذره بس بعد الثالثة مش هيعذر ونتكلم عن الموضوع ده إن شاء الله المرة القادمة وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا وهذا عزم من موسى عليه السلام قبل أن يوجد الشيء الممتحن به وهذا إن دلَّ فإنما يدلُّ على شِدَّة شوقه وتلهُفه لتعلُّم هذا العلم ويدلُّ أيضاً على صدق نيَّته في طلبه للعلم وكذلك حرصه على ذلك وهنا قال ستجدني إن شاء الله صابراً علَّق الصبر هنا على مشيئة الله عز وجل وهذه تعلِّم المسلم أن يعلق رجاءه في الله عز وجل وهذا هدي الانبياء يعني يوسف عليه السلام لما حصلت الفتنه فتنه امراه العزيز ثم بعد ذلك النسوه يراودون يراودن يوسف عن نفسه فقال يوسف والا تصرف عني كيدهن اصب الى يدهن واكن من الجاهل علق رجاءه بالله سبحانه وتعالى اللي بيصرف عنك السوء والفتن هو الله سبحانه وتعالى وأيضا إسماعيل عليه السلام لما عرض عليه إبراهيم أن يذبحه قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجيدني ان شاء الله من الصابرين فدايما علق رجائك في الله الذي يثبت القلوب والله سبحانه وتعالى ما تخترج من نفسك لأن بعض الناس برمي نفسه الفتن ويعرض نفسه للفتن ثم لا يصبر بعد ذلك يعرض نفسه للبلاء ويتعجل البلاء ثم لا يصبر بعد ذلك وكان في الأولى لك أنا جادعون راجل وأنا مش عارف إيه لا لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقتمهم فاصبروا تعرضش نفسك للفتن لا تعرض نفسك للفتن فإذا هنا موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا آخر آن اختم بها قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى اشترط عليه شرط قال له إذا مشيت معايا هتشوف حاجات أنت ملكة الصبر عليه ولا تعرف الحكمة منه فأنا شرطي عليك ان أنت لما تشوف حاجة ما تسألنيش وأنا في الآخر هقول لك سأجلي لك الأمور بس بشرط وكل حاجة تشوفها تسأل فيه وهذا الشرط لم يصبر عليه موسى عليه السلام كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى وهل موسى عليه السلام كان معذوراً في ذلك أم غير معذور وما هي الأشياء العجيبة التي رآها كليم الله موسى عليه السلام ولم يصبر على رؤيتها بل بادر بمقاطعة الخضر عليه السلام واعترض عليه ما هي هذه الأشياء وما المستفد من بقية هذه الرحلة هذا ما نتعرف عليه بإذن الله تعالى في الدرس القادم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وبما سمعنا وقبل أن نغادر هذا الدرس ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم إنا نسألك, اللهم إنا نسألك لبلادنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعيذ بلادنا بك من الشر كله اللهم إنا نعوذ ببلادنا بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ولِّ أمورنا خيرنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم لا تجعل للظالمين ولا للمفسدين علينا سبيلا اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد ببلادنا خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد ببلادنا سوءا وشررا وفتنه فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم عليك, اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين في كل مكان اللهم عليك بالظالمين في كل مكان اللهم قد لبلادنا و المسلمين ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد اللهم يا ولي الإسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حسدا اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء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 استقيموا وارحمكم الله <السلام> الله اكبر سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فَقَا لَهُم رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقَيهَا فَكَذَّغُهُ فَعَقَرُهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُمْ بِذَم بِهِمْ فَسَأووَّهَا وَلَا يَخَافُُ قَبَهَا اللَّ Samia Allahu liman hamidah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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك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 Allah Sami Allahu liman hamidah الله أكبر الله أكبر Samia Allah ulimen hamidah <سؤال> الله القناه Samia allahu liman hamidah